113. ألا هو العزيز الغفار 114. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من ثمانية أزواج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 129. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون 120. إنه عليم بذات الصدور 121. وإذا مس الإنسان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 111. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين 113. وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أن اَخَافُ اَن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِن دُونِهِ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 إن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه 129 ثم يخرج به مُخْتَلِفًا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي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 119. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية مِنْهُ منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء 119. ومن يضلل الله فما له من هاد 110. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة 111. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون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 إن أرادني الله بضر هل هن ضره أو أرادني برحمه هل ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون 118. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم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 أم اتخذوا من دون الله شفاعا؟ قل أَوَلَوْكَانُ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ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 دعانا ثم اذا حولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال هل الذين من 119. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 110. فأصابهم سيئات ما كسبوا 111. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين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 فسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن هو الغفور الرحيم وَأَنِيبُ إلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُصْرُونَ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 أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسمين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين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 115. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون 116. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل 115. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون 116. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين 118. قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين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 من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.